برودتي بيدي ومجابتي كفني لا برودتي بيدي ومجابتي كفني يا أمة تظري فجر ولا تهني يا أمة تظري فجر ولا تري بعقيدتي, بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصني ذا عصفا صفا بموجة الفتن حصني ذا عصفا صفا بموجة الفتن والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من ابني فليهدموا بيتي بيتي من ابني أو خيمة نسجات من ريح كاموني أو من ريح كاموني سأظل أمطرهم حين سأضل أمطرهم حينما البراكني سأظل أمطرهم أمطرهم حينما البراكني ويذقهم غضبي ويذيقهم يضيق مضبي مضبي الهوني لي يسكنوا أرضي وأكون في دنيا لي يسكن ارضي واكون في دنيا فليسفك دمنا فوق الثرى يجري دبنا فوق الثرى يجري لن يهتدوا أبدا في منطق الطري لن يهدوا ابدا في موطن الطوي سنثور بركانا كانا ونكون كالجمري سنثور بركانا كانا ونكون كالجمري يا دولة الكفر امري الحمر يا دولة الكفر امري الحمر لن نطي يوما بالذل والقهر لن نرضى يوما بالذل والقهر دارودتي بيدي يدي وبجعبتي كفني يفني بيدي يدي كفني يا أمة تضري مجري ولا تهني يا أمة تضري مجري ولا تهني يا أمة طغري, طغري فجري ولا تهني يا أمة طغري, طغري فجري